بالله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق إلا بالحق وأجل والذين كفروا عما أنذروا فورهون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرق في الزماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو آه إن صادقين ومن أضل ممن يبعو من دون الله ما لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون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 وَمَا أَدْرِي مَا يُفْحَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيْا وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ, وشهد شاهد مِنْ بني إسرائيل على مثله على مثله فآمن وتكبرتم إلا الله لا يحزي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه فَإِذًا يَهْتَدُونَ بِهِ فَتَقُولُونَ هَذَا كِتَابٌ قَدِيمٌ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا حَرِيًّا يُنذِرُ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها, خالدين فيها جزاء كانوا يعملون. ورصينا الإنسان بوالديه إحسانا. حملته أمه كرها ورضاته كرها. وحمله وفطاله ثلاثون شهرا. حتى توب وبلغ ارقى عيناتك قد قال رب ت ان اشكر نعمتك الذي انعمت علي وعلى والدي وان احمد صالحا طوقا واصلح لي في ذريتي إني تُبِتُ إليك وإني من المسلمين أولئك الذين تقبلوا منهم أحسن ما عمهم ولا تجاوز ولا تجاوز عن زيئاتهم في أصحاب الجل وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أفت لكما أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبل وهما يستغيثا لله ويلك آبس إن وعد الله فَيَقُولُ مَا هَذَا إلَّا هَذَا ضِيُّ الأَوَّلِ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَصَّ عَلَيْكُمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ إنهم كَانُوا خَاطِرِينَ ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يؤلمون ويوم يحرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا استمتعتم بها فاليوم تجذون عذاب الله بما كنتم تسبون بما كنتم تسبون في الأرض بغير الحرف وبما كنتم تفسقون سُلَّمَ اللَّهُ الرحمن الرَّحِيمُ واضطر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلبه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجتنا لتأفكنا عن آلهتنا فتنا فتنا بما دعُنَا إن كنت من الصادقين قال إنما العِنْدَ الله وَأَبْلِغُكُمْ مَا أُصِلْتُ بِهِ وَلَا من تجهلون فلما رأوه عائضا مستقبل أغذيتهم قالوا قالوا هذا عائض منطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليف. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكلهم كذلك نجزل قوم المجرمين ولقد مكناهم في ما إن فيه فجعلنا لهم صمعا وبكم فَمَا فما اغناهم ثموا ولا أغاثهم ولا أفادتهم ولا أسدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وَحَاضِبٍ مَا كَانُوا بِيَ تَسْخَرُونَ خَلَقَ مَا حَوْلَهُم مِّنَ الْقُرَى فَرَفَنَ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّقَوْا مِنْ دُونِ اللَّهِ قَبَانًا آلِهَةً لو ظلوا عنهم وذلك إفتهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يتمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصطوا فلما قضي إلى قومهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً كتاباً أنزل من بعد موسى صدقاً لما بين يديه يهديه إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قوم من اجبوا داعي الله وامنوا به اجبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم ويجركم من عذاب أليم. وَمَن لَا يُدِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْدِدٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أُوْلِي أُنَاكِبِي وَلَنْ أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض لم يحي بخلقه ولم يحي بخلقهن بقدر على أي كما طبروا العزل من الرسل ولا تستعجلهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم ينفتوا إلا زاعة من أرض بل فهل يفلك إلا القوم الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وقد دوا عن تبيل الله أضل أعماله والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفوا عنهم كفوا عنهم سيئاتهم وأصلح بهم ذلك لأن الذين كفوا استبعفوا وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اصْبَرُوا حَقًّا رَّبَّكُمْ جَزَاءُ ذَلِكَ يَضْرِبُهُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ أَمْثَالَهُ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فإما مناً بعث وإما فداءً حتى حتى تضع الحرف أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تفر منهم ولكن ليبنوا بعضهم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلا يضل أعمالهم فيه تاهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم جنّة عرفها نار يا أيها الذين آمنوا إن صلوا إن أقدامكم والذين كفروا فتعثا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحفظ أعمالهم أبلم يتيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاتبة الذين من قبلهم زمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأنا الكافرين وأن الكافرين لا مهدى لهم إن الله يدعن الذين آمنوا وعملوا طالحان جنة جنة تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعاب والنار مفوضة وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهل النار فلا ناصر له أفمن كان على بينة من ربه كمن دين له, كمن دين له سوء عمله واتبعه مثل الجنة التي وعد المستقرون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير فعنه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار عفر مصفا ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربه كمن هو خالد في الله وسقو ماء حميما حميما فغطى أمعاءه ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قادوا للذين أوتوا العلم قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آلفا أولئك الذين طبعوا ظام على قلوبهم واتبروا أخواءهم والذين اهتبوا ذادهم هدى وآتاهم فقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغطة فقد جاء أشراطها فإنا لم تجاءتهم فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم تقلبكم ومسواكم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين آمنوا السورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها التدام رأيت رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المرشي ينظرون إليك نظر المرشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول محروف فإذا عدم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا له فهل عزيتم إن توليتم أن تفسده في الأرض أن تفسده في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأضبهم وأعمى أبصارهم أَخَرَّى فَضَّبُوهُ الْقُوَّانِ أَمْ عَلَى قُرُوبٍ أَقْفَالُهَا إِنَّ الَّذِينَ فَسَدُوا عَلَى أَبْغَائِهِمْ مِن بَعْدِ مَا تَبِينَ لَهُمْ من بعد ما تبين لهم هدى الشيطان دول لهم وأمدالهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله فنطيعكم فنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون رجوهم وأدخارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أفخف الله وكرموا رضوانه فأحبط أعماله أن حجب الذين في قلوبهم مرضوا أن لن يخرج الله أبغاله ولو نشاء لأعلماتهم فلعرفتهم بثيمات ولتعرفنهم في لحن القرض والله يعلم أعماله ولنبلو نكم حتى نعلم المجاهدين منكم والقابلين ونبل وأفضل إن الذين كفروا قد تعود عن سبيل الله وقد تعود من بعد ما تبين من بعد ما تبين لهم هداه يضل الله شيئاً وتأخبث أعمالهم يا أيها الذين هم أطيع الله أطيع الله وأصيروا. الله ثم ماتوا ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله له فلا تهموا وتدعوا إلى الثل وأنتم الأعلمون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة يا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا نفسكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحبكم تبخلوا ويخرج أرضانكم ها منكم ها تدعون لتنزقوا تدعون لتنفقوا في دبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغذي وأنتم الكفار وإن تتولوا يستبدل غيركم وَمَا يَفْعَلُ مِنْ أَرْسالٍ مِنْ رَحْمَنٍ رَحِيمٍ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيُغْفَرَ لَكَ اللَّهُمَّا مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ويتم نعمته عليك يا حبيبة طرفاً مستقيماً وينصرك الله نصر عظيماً هو الذي أنبت ثقينة في قلوب المؤمنين ليستأذوا ليستأذوا إما نمّ وللله جنون السماء والأرض وكان الله عزيما حكما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جدما تجري من تحت الأنهار تجري تحتها الأنهار فيها ويكرس عنهم زينة وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ وَقْفًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ الْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ أظْلِمَ نِنَبِ اللَّهِ قَدَّسُ عَلَيْهِمْ طَائِرَةٌ قاموا اي والله وظم الله عليه ولعنه ولعنهم واعطى لهم جهنم مما وساء اسمطير وللله السماوات وكان الله عزيزا حكيما إ أَ قَن كشgiذ وَبّ وَ وَ بّ مِل وَرطُوره وَُ عَّ وَ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكت فإنما ينكت على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما فَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَافِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُومُونَ بِالذَّاتِينَ عَلَيْسَ فِي قُلُوبِهِم قل فمن يملك لهم يرضى بشيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون قبيرا فالظلنتم أن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن التوب وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعبدنا إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكِفَاهَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْضِرُ مَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ